هي الذكرة تسامرني تغني لي وتحكي لي الحكايا تؤنسني وتعبث بي إذا ما البعد أرقني وشتت في خبايا رسائلنا طواها البعد طواها البعد في زمن طويل العهد باثر من زوايانا أعيدي رسمة الأيام تحمل لونها الوردي في كفي شجايانا وبوحي رغمها قصتنا وعبرتنا وحبنا في ثنايا